ولو يصدق السياسيون مع الله مع الله سبحانه وتعالى ثم يصدق أهل السنة لرأوا خيرا كثيرا لكن كثير منهم لعاب ومنه صادم وإلا والله لو صدقوا مع الله هؤلاء الذين يقومون على شؤون المسلمين صدقوا مع الله ثم صدقوا مع أهل السنة لرأوا خيرا البلاد العباد ولكن كثير من الناس تمحضت سياسة خبيثة الكذابه في قلوبهم فليكن عامل كلب سياسة ويستغلك فقط يستغلك لك فترة ثم يرميك. ولا يعرف لك معروفا لا يعرف لك معروفا تكلمت في نصرة الحق أو لم تتكلم. يأخذ منك مصلحتك وربما نقل كلامك الإعلام بأنه يوافق ما عنده وبعدها ولا يدري بك ماذا قلت وماذا صنعت ربما يحاربك إن طلب منه حربك حاربك وإهانتك وذلك ذلك وأهانك لأنه سياسي تمحضت سياسة الخبيثة في قلبه ولا يراغب الله سبحانه وتعالى فأهل السنة يكونوا على حذر الحمد لله هم على هذا يتعاملون مع السياسيين على حذر ويرضون يرضون الله سبحانه وتعالى بأفعالهم إذا حاربوا حاربوا لله جل وعلا وبعدا يذهب الشر أقبلوا على طاعة الله لأن الدخول في سلك السياسيين متعب متعب جدا ما هم صادقون أبدا إلا من رحم الله يصطقهم وقليل ما هم خصوصا في زمننا هذا قليل من يصطق كان زمان مجتمعات أمراؤهم وكذلك أيضا مأموروهم كلهم على هذا الخير جلهم على هذا الدين وإن يحصى عندهم معاصي لكن أعداء الله هذا كلهم يتفقون على حربهم وقمعهم هذا الأصل فيهم سواء كان الحجاج بن يوسف أو من كان بعده من أمران الذين عندهم ظلم هذا مثل عداء الإسلام لا يتكلم فيها ما في خطاب فيها ولا مناقشة كلهم كلمتهم الأصل على هذا إلا الرافضة والصوفية فهم خونه من قبل ومن بعد خونه وبوابة الشر على أهل الإسلام ابن العلقمي وما دراكم ابن العلقمي فهو الذي أدخل التتار على أهل سلام وتعاقد معهم وأهانهم قتلوه بعد ذلك وهكذا كل من يتواطأ مع عدا الإسلام فإنهم يهينون لأنهم عندهم قاعد إذا خان دينه وخان أهله وناسه فمن باب أول إخوننا يبدأون به يستعملون فترة ثم يبدأون به ثم يأكلون أو يكونوا على حذر منهم لأنه خان دينه وهم عندهم إدراك ما هو سهل. وإنما استغلال استغلال لهؤلاء المنافقين قوله تعالى هناك هناك في لغة العرب ظرف مكان أو زمان نعم تأتي الزمان وتاتي المكان وهنا محتملة هناك أي في ذلك الوقت لما رأى زكالية ما رأى من مريم وتلك الكرامات العظيمة دعا ربه ومحتمل هنالك أي في ذلك المكان الذي كان قريبا من مريم فيه رأى ما رأى فدع الله وهو قائم صلي فهو محتمل هنالك أي في ذلك الوقت لما رأى ما رأى من كرامات مريم دع الله هنالك أي في ذلك المكان الذي هو بجانب مريم دع الله سبحانه وتعالى فهذا وهذا في هذه الآية هنالك ومنه من يقول هنالك للزمان وهناك للمكان هناك باللام للزمان وهناك للمكان والذي يظهر أنهما يتقارضان يحل هذا محل هذا وذا محل ذا فهنانك للزمان ولمكان يستعمل وهنا محتمل في الوقت ذلك دعا زكريا ربه في المكان ذلك دعا زكريا ربه <تصفيق> قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ما المقصود بالذرية؟ أنه ولدا أحسنته والدليل على أنه ولد فهب لي من لدنك وليا أحسنته وليا هذا على أنه يريد ولدا فنادته الملائفة كم قرأة في نادته؟ فناداه فنادته سبعيتان أحسنت الملائكة ما المقصود بالملائكة يا سالم قيل جبريل وقيل الملائكة على لفظه جماعة الملائكة جمع الملائكة وليس المقصود جبريل فحسب بل جميع الملائكة وهذا الذي اختاره القرطبي فنادته الملائكة هذا ظهر لكم هل لهذا نظير أن الجمع يطلق ويراد به المفرد تنزل الملائكة أحسنت وأيضا أو ينزل الملائكة عند من فضل الذين قال لهم الناس إن الناس فالناس الأول عرب المسعود والناس الثاني أبو سفيان أحسنت وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك والقيل هو جبريل وإذ الملاك الملائكة قال جبريل لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فنعم ويكون هذا من باب من باب العام الذي يريد به الخصوص عام يريد به الخصوص أحسنته فإن العام كما تقدم معكم قد يبقى جزء كبير منه عند استثناء وقد لا يبقى منه إلا واحد المقصود فقط لا يبقى منه إلا واحد المقصود مثل ما هو أنا في هذه الأدنى التي ذكرت فإن المقصود واحد قال رحمه الله قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحراب والصلاة من اسباب الاستجابة وهي دعاء فإن الدعاء على قسمين ما هما نعم دعاء عبادة ودعاء مسألة فالذي يصلي فهو داع لله سبحانه وتعالى فهذه العبادة تضمن المسألة فهو يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى قائم يصلي يدعو فالمصلي داعين لله سبحانه وتعالى وصاحب دعاء المسألة هذا الأصل في إطلاق الدعاء داعين لله جل وعلا فالدعاء دعاءان دعاء, دعاء مسألة دعاء عبادة من الذي قسم هذا التقسيم واشتهر عنه؟ مع تيمين تيمين تأخر آي برافع شيخ الإسلام من القيم ابن تيمية رحمه الله كذا تنميده أيضا <تصفيق> شيخ الإسلام أصطل منهج السلف وقعد القاعد الراسية المنهج السلفي وهو مستفيد لكن مقرب للمنهج السلفي وليأقوال السلف بهذه التقسيمات والتفريعات الجميلة وإلا هذه الأصول موجودة عند السلف لكن برع على كلامهم وأصل على كلامهم رحمه الله. فنفع الله به المسلمين فكلهم عيال عليه الذين هم بعده. من تكلم في العقيدة فهو عالٌ على شيخ الإسلام. من تكلم في أصل الفقه كذلك مستفيد من شيخ الإسلام. ومن تكلم أيضا في الفقه مستفيد من شيخ الإسلام. وأقواله صارت الناس ترتاح إليها إذا قال قال شيخ الإسلام كذا وكذا ارتاحوا. اطمأنوا لهذه النظام فضل الله يتيه من يشاء هذه المسألة قد تكلم عليه شيخ الإسلام خلاص يرتاح شخص يعرف ما هو كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة وما هو الذي سيأتي به هذا المحقق رحمه الله فصارت الناس أهل السنة بعدها يرتاحون لكلامه حتى أهل الهوى وانتحدوا بها والسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة وليعرفون منزلته ومكانته وقوة العلمية رحمه الله قال قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحراب أي في المسجد هذا يطلق من المحراب يطلق ويراد به المسجد وذلك أن زكريا كان الحبر الكبير كان الحبر الكبيرة الذي يقر يقرب القربان كان الحبر خبر كان الحبر الكبير الذي يقرب القربان فيفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخول والمذبح المقصد به مذبح محراب نعم يطلق ويراج به المحراب كما تقدم معكم الحديث اجتنبوا هذه المذابح فمنه من حمله على صدور المجالس فيجتنب صدور المجالس التنافس فيها ومنه من حمله على المحراب والمحراب أيضا يطلق على صدر المجلس حتى يأذن لهم في الدخول فبينما هو قائم يصلي في المحراب يعني في المسجد عند المذبح يصلي والناس ينتظرون أن يأذن لهم بالدخول. الدخول فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض عند من أسأله السؤال نحوي ما يعرب جملة عليه ثياب بيض يا نور فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض الصفة أيضا تصلح انظر فإذا هو برجل شاب برجل شاب عليه ثياب بيض ها حال نعم، لأن رجل نكره قد وصفت نكره وصفت، يصلح عليه ثياب بيض حال، ويصلح أن تكون صفة ثانية. قال عليه ثياب بيض، ففزع منه فناداه ولا شك أن الشخص إذا رأى شيئا لأول مرة يحصل له هذا الأمر، يرى رجلا صورة غريبة، ورجلا غريباً فيفزع، هذا خوف طبيعي. ففزع منه فناداه وهو جبريل عليه السلام يا زكريا أن الله يبشرك فالله أعلم وإلا نحن لما نأخذ بظاهر القرآن فنادته الملائكة لكن بهذه القصة الله أعلم رأى رجل شاب عليك يا ببيض ففزع منه القرآن ظاهره ويكفينا ونالك دعا زكريا ربه إلى أن قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هذا يدل على أنه ما فزع ولا شيء يصلي فإذا بالنداء وهو متلبس بالصلاة متلبس بالصلاة في الصلاة, الصلاة. الصلاة ولا يدري من سيلاج إلى من سيأتي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وما في دخل المحراب فإذا برجل شاب عليه ثياب بيض. هذا يحتاج إلى نظر فلاعله من إسرائيليات وإلا ظاهر القرآن فينا. فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بير ففزع منه فناداه وهو جبريل عليه السلام يا زكريا أن الله يبشكره قرى ابن عامر وحمزة قرى ابن عامر وحمزة إن الله على ما سيأتي لأن قول رحمه الله بكسر الألف على إضمار القول تقديره فنادته الملائكة فقالت إن الله يبشره هذا فيه شيء من التكلم ولكن ممكن أن ننزل النداء منزلة القول نادته قالت له هذا الشيء لا يحتاج على إضمار القول وإنما على التنزيل تنزيل النداء منزلة القول فيكون كسرا لهذا التنزيل فنادته قالت له هذا القول إن الله يبشره فكسر لأجل هذا لكن على ما ذكر الإمام وغيره أيضا أنه على تغذير قول وإن همزة إن تكسر بعد القول قال إني عبد الله فتكسر الهمزة بعد القول فيكون على إضمار هذا القول كسرت همزة إنا والذي يظهر على تضمين النداء معنى القول كسرت الهمزة فنادته الملائكة فقالت إن الله يبشرك وقرى الآخرون بالفتح أن الله يبشرك فنادته الملائكة أن الله يبشرك على إجراء نداء، معناه المعلوم وبعده تفتح حمزة إن أخبرته أن الله يبشرك وقال الآخرون بالفتح بإيقاع النداء عليه إيقاع النداء على هذه الجملة ومنها إن كأنه قال فنادت الملائكة بأن الله يبشرك ثم حدى حرب جرد فوصل الفعل فعل النداء إلى أن مباشرة ففتحت أنزتها هذان قراءتان إن الله يبشرك أن الله يبشرك قراءتان سبعيتان ومن قرأ بهم لا بأس إن الله أن الله ولا ينكر على من كسب كأنه قال فنادت الملائكة بأن الله يبشرك قرأ حمزه لأنه يبشرك قال قرأ حمزه يبشرك بابه بالتخفيف قرأ حمزه بالتخفيف بضم الشين سيكون يبشرك ومع الفتح كأنه بضم الشين قال قرأ حمزه بضم الشين وبالتخفيف يبشرك إن الله يبشرك هكذا بتخفيف الأول من غير تشديد يبشرك وإنما بضم الشين بتخفيف كأنه هكذا من عنده قراءة حمزة يفان هل يبشرك إن الله يبشرك بكلمة إلى آخره أو بيحيا من يقرى حمزة فالذي ضبطوه بالتخفيف بضم الشين هكذا قالوا في قراءة حمزة بالتخفيف بضم شين بقيها ألياء هل هي محتوحة أم مضمومة الذي يظهر الفتح يبشرك الفتح لأجل البناء للفاعل قال وبابه بالتخفيف كل القرآن إلا قوله فبما تبشرون فهذه اتفقوا على تشديدها فبما تبشرون والباب عند حفزه كله بالتخفيف إلا فبما تبشرون تفقا مع الجماعة على التضعيف فبما تبشرون وإلا الباب عنده كله بالتخفيف ما في القرآن كما سئتي في الآيات فبشر عباد وبشرناه بإسحاق قالوا بشرناك بالحق هذا كله الباب عند حمزة بالتخفيف إلا فبما تبشرون فإنه وافق الجماعة واتفقوا على التشديد هنا والتضعيف فبما تبشرون أو تبشرون قال إلا قوله فبيم تبشرون فإنهم اتفقوا على تشديدها ووافقه الكسائها هنا ووافقه الكسائها هنا في, الموضع في الموضعين وفي سبحان والكهف وعين سين قاف ووافق ابن كثير وأبو عمر في عين سينقاف أي في الشورة فإنهم خففوا خففوا في هذا الموضع ذلك الذي يبشر الله عباده ففتحوا الياء وسكنوا الباء فتحوا الياء وسكنوا الباء وضموا شين وضموا شين ذلك الذي يبشر الله عباده هكذا قراءتهم وافق حمس في هذا الموضع في الشورى في هذه الآية ذلك الذي يبشر الله به عباده يا عبادي فاتقون فكيف ستكون القراء على هذا يبشروا يبشروا ذلك الذي يبشر الله به عباده تكون هكذا قال بفتح الياب وسكون الباء وضم الشين وضم الشين يبشروا فقرأ سبعية قرأ بي حمزة ومن وافق من القراء ابن كثير وابو عمر قال والباقون بالتشديد يبشر فمن قرأ بالتشديد وهو من بشرة يبشر تبشيرا وهو أعرب اللغات وأبصحها أعرب اللغات وأبصح اللغات من بشرة يبشر تبشيرا تضعيه أعرب اللغات أبصح اللغات قال وهو أعرب اللغات وأبصحها دليل التشديد قوله تعالى فبشر عباد وبشرناه بإسحاق قال بشر قالوا بشرناك بالحق وغيرها من الآيات ومن خفف من بشر يبشرو من خففه من بشر يبشرو وهو لغة اتهامه لغة اهل اتهامه فإنهم يقولون ما سمعت يبشرو إن الله يبشرو فهو من بشر يبشر يكون هكذا قراءة حمسة إن الله يبشرك جيد وضحه الآن فجعلوه من بشر المخفف يبشر بسكون الباء قال ومن خفف فهو من بشر يبشر وهو لغة اتهامة وقرأه ابن مسعود رضي الله عنه قوله بيحيا هو اسم لا يجر نعم ممنوع من الصرف اسم لا يجر بالكسر لا يجر بالكسر أي جره بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف هذا معنى قوله لا يجر فليس هو كالفعل لا يجر لا يجر ولكن جره يكون بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف العالمية وزن الفعل <تصفيق> قال قوله بيحيا هو اسم لا يجر لمعرفته وللزائد في أوله مثل يزيد ويعمر لمعرفته ولوزن الفعل وللزائد في أوله يشير به إلى وزن الفعل فيكون المانع ليحيا من الصرف العالمية ووزن الفعل ففيه زيادة من زيادات الفعل فيه زيادة من زيادات الفعل المجموعة في قول كنأيت أو أنيت التي هي النون والنون واليا والتاء فلأجل ذلك منع يحيى من الصرف للعالمية وزن الفعل ومنه من يمنعه للعالمية والعجمة منهم من يمنع يحيى للعالمية والعجمة ولا مانع أن يكون فيه عجمة ويكون فيه أيضا كذلك وزن الفعل ثلاث علاق اجتمع عالمية وزن الفعل وعجمة أيضا وهذا الذي اختاره بعضهم بأن المانع له العالمية والعجمة وليس العالمية وزن الفعل والذي يظهر أنه لا مانع أن يكون فيه زيادة الفعل وفيه العجمة أيضا فعلى هذا ثلاث عين المانع اللي يحييه من الصرف العالمية ووزن الفعل والعجمة ففي زيادة الفعل موجودة وهي الياء كيزيد يزيد ويعمر ويمنوع من الصرف العالمية وزن الفعل من مانع وكذلك عالمية وعجمة قال هو اسم لا يجرني معرفته الزائد في أوله مثل يزيد ويعمر وجمعه يحيون يحيى جمعه يحيون جمعه يحيون جمعه جمعه ذا ترسال وجمعه يحيون مثل موسون موسون تفتح السين تفتح ليه في يحيى وجمعه يحيون مثل موسون وعيسون جمع عيسى وجمع موسى موسون عيسون هكذا تجمع هذه الأسماء المعتلة بالالف المعتلة بالالف في آخرها موسون عيسون يحيون <تصفيق> قال وجمعه يحيون مثل موسون وعيسون واختلف في أنه لما سمي يحيى قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن الله أحيى به عقر أمه كانت عاقرا فأحيى الله به هذا العقر الذي عندها فصارت تلد بعد أن كانت لا تلد رحمها الله فبذلك سمي يحيى لأن الله أحيى به عقر الأم لأن الله أحيى به عقر أمه وهذا السبب في تسميته عند بعضهم قال قتاذا لأن الله تعالى أحيى قلبه بالإيمان هذا سبب آخر لأن الله أحيى قلبه بالإيمان فسمي يحيى قال قتادا لأن الله أحيى قلبه بالإيمان وقيل لأن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى لم يعصي ولم يهم بمعصية وهذا قول آخر في سبب التسمية ثلاثة أسباب ذكرها الإمام هنا السبب الأول لأن الله أحيى به عقر أمي كانت عاقرا فصارت تلد والعاقر هي التي لا تلد والسبب الآخر ذكروه عن قتادا أن الله أحيى قلبه بالإيمان والسبب الثالث هذا الثاني الثالث لأن الله أحياه بالطاعة والسبب الثاني يدخل بالثالث فإن الحياة بالطاعة حياة بالإيمان لأن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى لم يعصي ولم يهم بمعصية هذه ثلاثة أسباب والله أعلم كلها بما تكون غريبة خصوصا سبب الثاني والثالث قال قوله تعالى مصدقا نصب على الحال إن الله يبشرك بيحيا مصدقا نصب على الحال من يحيى فهذا المبشر به وهو يحيى مصدقا بهذه الكلمة من الله قال قوله تعالى مصدقا نصب على الحال بكلمة من الله يعني عيسى عليه السلام سمي عيسى كلمة سمي عيسى كلمة الله لأن الله تعالى قال له كل من غير أب فكان فسمي كلمة الله بهذا السبب لأنه كان بكل فكان بهذه الكلمة التي هي كل فكان يحيى من غير أب يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبواني منهما يا أخي آه محمد عيسى وآدم يا رب مولود وليس له أبن وذي ولد ولم يلد هو أباني فالذي لم يلد هو أبوان لم يلد هو هو آدم عليه السلام ويا رب مولود وليس له أبن فهو عيسى عليه السلام له أم وليس له أبد فهما على خلاف العادة الجارية على خلاف العادة الجارية فلذلك كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن يلد مولود من غير أب من غير أن توطى أمه ويوجد مولود من غير أبوين هذه معجزة عظيمة وهي عظيمة إلا مثل عيسى عند الله كمثل آدم هذا مثل عظيم فيهما في ولادتهما خلقه من تراب ثم قال له قل فيكون فمثلهم عظيم عيسى وآدم وهم خارجان عن العادة الجارية عند الناس في التوالد بما بينه قال قتادة لأن الله تعالى قوله مصدقا نصيب على الحال بكلمة من الله يعني عيسى عليه السلام سمي عيسى كلمة الله لأن الله تعالى قال له كن من غير أب فكان فوقع عليه اسم الكلمة لأنه بها كان وقيل سمي كلمة لأنه, يهتدي به كما لأنه يهتد به كما كما يهتد بكلام الله هذا لا بأسمه فلا شك أن الأنبياء هدى ويهتد بهم هذا لا شك فيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يقول الله في نبيه محمد كل الأنبياء هدى يهتد بهم فيقل سمي كلمة من هذا الباب لأنه يهتد به كما يهتد بكلام الله سبحانه وتعالى وهو هدايا للناس هذا النبي الكريم لكن بنو إسرائيل بنو أكثرهم أشقياء صحيح عندهم تعاسة وشقاوة وتمرد على الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله أرادوا قتله وهو المحسن إليهم ورأوا من الآيات ما رأوا رأوا من الآيات العظيمة ما رأوا يحيي الموت ويبرئ الأبرص والأكمة ويخبرهم بما في بيوتهم هذه آيات بأي ومع ذلك عندهم جهود عندهم جهود عدم مبالاة بهذا الخير الذي يرونه ويريدوا قتله فبعض الناس الحوس ومطموس أيضا البصيرة ما يعتبر بشيء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ما في آيات تغني عنهم أبدا ولا يستبصرون ولا يهتدون بشيء من الآيات الكونية التي في الآفاق ولا التي في الأنفس ما يهتدون بشيء من الآيات والله يقول سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي وربك أنه على كل شيء قدير ما هذا الخبر عندهم شيء مع أن الله أراهم الآيات في الأفاق وأراهم الآيات في, أنفسكم في أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولكن لا يهتدون فالموفق من وفقه الله السفاد من الآيات الكونية والشرعية. قال رحمه الله وقيل سمي كلمة لأنه يهتدى به كما يهتدى بكلام الله وقيل هي بشارة الله بشارة الله تعالى مريم بعيسى بكلامه على نسل جبريل عليه السلام وهذا قول أنه سمي كلمة قيل هي بشارة الله مريم بعيسى بكلامه على لسان جبريل وبشرها الله سبحانه وتعالى بعيسى على لسان جبريل بكلمة من الله وقيل له كلمة وقيل لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نبيا بلا أب فسمه كلمة لحصونه بذلك الوعد وكان يحيي عليه السلام أول وكان يحيي عليه السلام أولا من آمن بعيسى عليه السلام وصدقه وهذا يحيى له مع عيسى قصة ما هي جاءت في السنة وعند من نعم أن الله أمره بتبليغ بعض الكلمات بخمس كلمات فاستبطأ وتأخر فأخبر الله وأوحى الله لعيسى. عيسى إما من يبلغ أو تبلغ من يتأخر لا لا يجل استغر البيان في حاجة أما أن تبل أن أن يبلغ ويقوم بهذه الخمس الكلمات أو تبلغ أنت يا عيسى فذهب إليه وأخبره فقام وانبرى للتبليغ لأن الذين يبلغهم تعلمون حالهم صحيح الشخص حين يتحرج في تبليغ بعض الأمور يضر المبلغينه ولا يتعبونه تعبون ربما يقومون عليه فلذلك الله سبحانه وتعالى قال له إما يبلغ أو تبلغ أنت فبعض الناس ربما يتأخر عن التبليغ بسبب المبلغين فما يسمعون ولا ينصتون وربما آدوا فتجد يتحرج غليلا لكن المجتمع الذي هو قابل يبلغ الشخص وصدره منشرح وربما يفتح الله عليه في يفتح الله عليه لأنه يعرى أن هؤلاء مستمعين يريدون يريدون الكلام يريدون يزيد فيبلغهم نفسه مطمئنة ومنشرحة وأما هؤلاء تحسن بالكلام الكريمة كيف تقولها كيف تبينها كيف تقوم كيف, كيف تلقيها يلا تسلم وما تسلم لأنهم ينظرون لكلماتك إنس تقول وما هو الخطأ الذي سيقع فيه؟ حسب الله نعمة ووقي. قال وقيل هي بشاره الله وقيل لأن الله أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نبيا بلا أب، فسماه كلمة كلمة لحصوله بذلك الوعد، وكان يحيى عليه السلام أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدقه. وكان يحيى عليه السلام أكبر من عيسى بستة أشهر وكان, وكان ابني الخالة وكان ابني الخالة يجاء السنة بهذا وكان ابني الخالة ثم قتل يحيى قبل أن يرفع عيسى قتلوه تمكنوا منه على ما من ذكره السيرة والله أعلم كأنه من أنكر هذا قتل يحيى بعضهم أنكر هذا من يا أخوان لنا بالكلام الذي مر معنا في إنكار قتل يحيا كأنه مر معنا في الفايد أو شيء <تصفيق> <أي. تصفيق> الذي جاء في قتله كلها ضعيفة في قتل يحيى في بداية والنهاية نعم مر معنا حسنت أنه ما ثبت شيء في قتله لكن هذا هو المشهور في سير أنه مات مقتولا عليه السلام <تصفيق> الله أعلم ثم قتل يحيى قبل أن يرفع عيسى عليه السلام وقال أبو عبيثة بكلمة من الله أي بكتاب من الله وأياته هذا معنى آخر لقوله تعالى بكلمة من الله معنيان ذكرا في قوله إن الله يبشرك فبيحه مصدقا بكلمة من الله فما هو المعنى الأول في قوله بكلمة من الله صلاح عيسى بكلمة من الله عيسى وقيل له كلمة لأنه كان بالكلمة هذا الله يعلم أهرب الأقوان والمعنى الثاني لقوله بكلمة عبد الله أن عن بكتاب من الله آياته إن الله يبشرك بكلمة مصدقا بكلمة فقالوا أن المقصود بالكلمة من الله أي بكتاب من الله إن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة أي بكتاب منزل من عند الله وآيات من عند الله يبشرك الله بها وقال أبو عبيدة بكلمة من الله أي بكتاب من الله وآياته تقول العرب أنشدني كلمة فلان أي قصيدته أي كلامه أنشدني كلمة فلان أي قصيدته هذا نكتفي به إن شاء الله